السؤال يقول هل ممكن يكون جن واحد مارد مكفل بالعائلة كلها ويسكن جسما واحدا لأني أتأثر برقية العين والحسد والسحر والحسد المشترك تفضل بارك الله فيكم والله هذه أسئلة يعني أنا صراحة تحتاج إلى تفكيك هذا السؤال ملغوم يعني كيف ما مارد يتحكم في عائلة نتأثر بحسد وعين وحسد مشترك هذا السائل الان اتى بتشخيص اذا هذا معالج مش كيف عرفت أن ان حسد مشترك وكيف عرفت أن عين وكيف عرفت أن حسد انت مازال وصلت لهذه المرحله وعرفت انه مارد متحكم في العائله اذا انت معالج توكل الله وعالج ليش تسال السؤال ياتي بطريقه اخرى هل يستطيع الجني جني واحد يتحكم في عائله كامله نقول هذا يعتمد على الفكره الهدف في حد ذاته ولكن المعونة للعائلة مطلوبة، المعونة للعائلة مطلوبة، المعونة للعائلة هو ده هو داخل في قتال، يا الله يعني ما غالبا ما يكون الأعوار، غالبا ما يكون الأعوار، ولكن تأثرك بالعين، تأثرك بعروق الحسد، تأثرك بهذه هذه الأمور يا إخوان أنا صراحة ما أرجحها، يقرأ عليك آيات الحسد تتعب. انا اعتقد اني عندي انا ممكن جيب لك انسان يقرأ عليك ايات الطلاق تتعب يقرأ عليك ايات الذكاء تتعب يقرأ عليك سمع الله قول التي تجهد لك في زوجها تتعب مع انها مالاش علاقة بالسحر يعني السلاح بضاربة يا اخي ربما يأثر رقية الحسد تؤثر رقية السحر ولكن هناك ايات قد تؤثر فيك حتى وانت مش محسود وقد تكون محسود وتؤثر فيك ايات أخرى تتعلق ب... بأمور أخرى مالاش علاقة أصلا بالحسد ولم... ولم يذكر فيها الحسد فالتأثر ال... ال... ال... هذا يدل على تعدد الإصابات ربما يدل على تعدد الإصابات فهذا حالة خاصة نحتاج إلى نعرف هذه الحالة حتى نستطيع أن نحكم عليها تشخيصا ونعطيها العلاج الناجئ بإذن الله والله أعلم فضل